نبي يحطم زنزانات النساء تساءل الصحابة عما يجري داخل حصون يهود وأذيرة النصارى حيث يقرر كتابهم المقدس أن المرأة إذا حاضت تنجس كل شيء تلمسه ويجب على الرجل أن يستحم وأن يغسل ثيابه إذا جلس على شيء جلست عليه أو لمست من أثاث المنزل وأدواته أو أي شيء ثم يأمر بعزلها أسبوعا آخر تكفيرا لها وبذا تصبح مدة فيها نصف شهر من كل شهر وإذا أصيبت بنزيف تعزل أيضا أما إن أصاب ثياب الرجل قطرة دم منها فإنها تقع عليه أحكام الحيض نفسها مدة أسبوع سكت النبي صلى الله عليه وسلم فالوحي لم ينزل عليه ثم نزل قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض ففسرها صلى الله عليه وسلم لهم وأمرهم أن يعيشوا حياتهم كما هي وقدم صوراً بالغة الرقة في التعامل مع الزوجة تأتيه عائشة بشراب وهي طامث فتناوله القدح فيقسم صلى الله عليه وسلم أن تشرب قبله فتشرب الصديقة ثم يتناول القدح ويبحث عن موضع فمها فيشرب منه وتأتيه بالعظم فيه لحم فيقسم أن تأكل قبله ثم يبحث عن موضع أكلها ليأكل منه يناديها من المسجد لتناوله السجادة يا عائشة ناولين الخمره فتعتذر فيقول إن حيضتك ليست في يدك يقرأ القرآن صلى الله عليه وسلم ورأسه في حجرها فتقوم بتسريح شعره وعندما أصابت ثوبه قطرة دم منها قام بغسل القطرة فقط أما المعجزة فهي في حديثه عن الاستحاضة حيث سماها عرقا أي نزيفا كما سماه العلم الحديث وأمرها بالوضوء لكل صلاه. علم حاخامات يهود بذلك فقالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه فلم ينشغل صلى الله عليه وسلم بالرد عليهم كان منشغلا بالبناء مع ترحيبه بملاحظاتهم ونقدهم فقد أتاه حاخام قائلا إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة فلم ينهره صلى الله عليه وسلم ولم يقل له تأملوا عيوبكم أولا بل صحح الخطأ الذي ارتكبه أصحابه فقال قولوا ما شاء الله ثم شئت وقولوا ورب الكعبة كان مشغولاً عن المناكفة ببناء دولته بالعدل وبث مشاعر الرحمة والحب بين مواطنيه ذات يوم وصلت مجموعة من المسافرين فنظر صلى الله عليه وسلم إليهم وتأمل تشقق أقدامهم وشحوب ألوانهم فأوجعه المشهد حتى نهض من مجلسه على الفور، وتحرك صلى الله عليه وسلم، فتحركت المدينة كلها رحمةً بهم،